بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثمانية ألاف وثمانمائة وستة وستون الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 وجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقائة بفعل ما أمر واجتنب ما نها عنه وزجر معشر المؤمنين كلنا نقع في الذنوب والمعاصي ولا يسلم أحد من صغير أو كبير على اختلاف وتباين فمستقل ومستكفر فمن الناس من يظلم نفسه كل من الصلوات. والعبادات والأعمال الصالحات ويقول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ظلم العبد نفسه بصغائر الذنوب والمعاصي من غير إصرار من غير إصرار فذلك تكفره آيتي النجم والنساء بقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ومكفر بقول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فمن أذنب ذنبا من الصغائر وأعقبه استغفارا وعبادة وحسنات ماحية للسيئات فحري أن يعفى عنه واعلموا أيضا يا عباد الله أن الذنب لا ينسى وأن الديان لا يموت وأن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا ويتساهل الكثير منا مع إصراره على مجموع من الصغائر والكبائر وهو يرى نعم الله عليه تترا ويرى من نفسه إصرا واستمرارا على الذنوب يرى أن ليس للذنوب شؤم ولا عاقبة وكما طالب ابن القيم رحمه الله يزعم بعضهم أن هذا على حد قول القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار وقد نسي الكثير أن شؤم المعصية يدرك العبد ولو بعد أربعين سنة إلا من تاب إلى الله توبة صادقة معاشر المؤمنين ما المخرج من شؤم المعصية ما المخرج من شؤم الكبيرة ما المخرج من شؤم الذنب أيبقى الذنب وصمة كما يراه النصارى وصمة باقية لا تزول إلا بدم المسيح المخلص على حد خزعبلاتهم وهرطقتهم لا والله المخرج من شؤم الذنب والمخرج من بلاء المعصية هو التوبة الصادقة التوبة النصوح وكل وما ندعي التوبة وما أكثر ما نتوب فنعود وما أكثر ما نعاهد فننكس وما أكثر ما نعاهد الله على ترك أمر فنعود إليه أسرع ما نكو ما أحلم الله عنا إن الله غفور حليم أيها الأحبة إن لمن أعظم دلالات صدق التوبة الندم الندم الندم الندم الذي يجعل القلب منكسرًا أمام الله مخبتًا لذكر الله وجلًا من هول عذاب الله إن من تمام صدق التوبة العودة بالإيمان إلى أعلى درجاته إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فمن رأى وجلا وإخباتا وخشوعا وامكيادا لله بعد توبته فذاك دليل على صدقها أما أن يكون الواحد يذنب الذنب فيقول أستغفر الله بلسانه ولكن جوارحه لا تقلع وقلبه لا يفتر عن الهم والقصد والتزيين فذاك قد يصدق عليه الأثر إنما المنافق الذي يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار أما المؤمن فيرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع على رأسه فهو خائف وجل من ذلك أيها الأحبة ولقد جاء في سير الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ما يدل على صدق توبتهم وصدق أوبتهم إلى الله جل وعلا فمن الماضي من الصدر الزاهر من عصر الخل من عصر النبوة أذكر لكم قصة امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسعها حر المعصية وآلمها حر الكبيرة وأقلقها حر الفاحشة فجاءت إلى رسول الله وقالت يا نبي الله أصبت حدا فطهرني عجبا لها ولشأنها ولأمرها تعلم أنها جاءت وهي محصنة حدها الرجم بالحجارة حتى الموت جاءت إلى رسول الله تقول يا رسول الله إنني حبلا من الزنا فطهرني فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم بوجه يمنة فعادت إليه فالتفت يسرا فعادت إليه حتى الرابعة فقال اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك فذهبت فلما أن تمت صاله وحمله عادت إلى رسول الله قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلا من الزنا فانصرفت عني وقلت اذهبي حتى تضعي حملك وها أنا وضعتهم وهذا هو بين يدي أقم حد الله عليه فظهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش اجرمته فقال النبي ذهبي حتى تفطنيه حولين كاملين فذهبت, فذهبت به ترضعه حولين كاملين وحرارة المعصية تلسع فؤادها تحرق قلبها تقض مضجعها، تقلق ضميرها فلما ان اتمت فصاله جاءت الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك حبلا من الزنا فقلت اذهبي حتى تضعي جنينك فذهبت فوضعته ثم جئتك فقلت اذهبي حتى تكملي رضاعة وقد أتممت رضاعه حولين كاملين وجاءت بالصبي وفي يده كسرة خبز كسرة خبز إشارة إلى أنه استغنى بأكله عن فديها لماذا؟ حتى لا يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر واحدا من الصحابة بكفالة رضيعها فشدت عليها ثيابها رضي الله عنها وجمعنا بها في دار كرامته مع نبينا والصحب الراشدين والأبرار الصادقين فشدت عليها ثيابها فرجمت فلما كان من الصحابة واحد قد أخذ فهراً رمى به على رأسها فسال دماغها على ثوبه فكأنه نال منها فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لو, لو زنى أهل المدينة أو شربوا الخمر أو أكلوا المكس كلهم لو سعتهم توبة هذه المرأة مما بلغ بقلبها من الخوف والتعظيم لله ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف أيها الأحبة هذه قصة وحادثة وحديث ما كان يفترى من الصدر الأول دليل على عمق التربية الإيمانية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم الفرد والأسرة والمجتمع عليها وإنها والله لمؤثرة وفي القصص تأثير وعبر القصص لعلهم يتذكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ليس من نسج الأوهام والخيال وفي زمننا هذا وفي عصرنا هذا تعود صور التوبة صادقةً لامعة ضراقةً قشيبة مشرفةً متوجة بصدق اللجوء والرجوع إلى الله جل وعلا وقبل أن أذكر لكم هذه الحادثة التي تسمعون وقائعها وقد يطول المقام بذكرها أقول إن الشيطان سيأتي إلى قلوب وعقول البعض ويقول هذا من نسج الخيال أو هذا من المبالغة أو هذا مما يصاغ للتأثير والتعبير ووالله ثم والله ما كانت هذه القصة حديث مجالس وإنما هي من شاب لعنى وأن يكون من بيننا هو الذي أخبرني بها سلسلتها ذهبية وسندها عال من هذا الشاب الذي أخبرني بها في مجلس ودعوته صباح هذا اليوم لأكتب وقائعها ولأسمعكم إياها هذا الشاب هو الذي يذكرها مع صاحبنا التائب الذي نذكر تفاصيل توبته أيها الأحبة يقول صاحبنا هذا كنت ذاهبا إلى دولة عربية مجاورة يستغرق مدة السفر في هذه المهمة يوما واحدا ورجعت إلى المطار استعدادا للإياب وقد أنهكني التعب لم أجد فندقا نظيفا ولم أتعود السفر دخلت فندقا لأول وهلة فإذ بالنساء والرجال والفساد والعهر والدعارة فقال لي ما الذي جاء بك إلى هنا لما رآ من حسن مظهره وصلاح سمته فقال هي والله أول مرة أأتي هنا ولمهمة جئت وليس لي حاجة سوى مهمة تدوم يوما واحدا فقال اخرج يا شيخ عن هذا المكان فليس لائقا بمثلك وأمثالك قال كيف أفعل والنهار يمضي والليل مقبل فنضيت إلى حديقة أجلس فيها حتى بزغ الصباح وأنهيت مهمتي وعدت إلى المطار استعداداً للإياب وكل تعب وكل نصب من هذه الرحلة التي ما ذقت فيها النوم إلا غفوات فالتفت يمنة ويسرة بحثت عن المسجد لأصل بحثت عن مكان أجلس فيه فوجدت مكانا أعد للصلاة في زاوية هذا المطار وجدت مصلا صغيرا فذهبت ونمت فيه نوما عميقا لأنني متعباً، وفي قرابة وقبيل الظهر استيقظت على بكاء شاب يصلي فالتفت فإذا بشاب فوق العشرين ودون الثلاثين يصلي ويبكي بكاء مريرا يبكي بكاء زوجة فقدت زوجها وهي تنظر أو بكاء سكلا فقدت ولدها من بين يديها قال فعدت وقد أعياني التعب والنصب لنومي ثم دنا ذلك الباكي بعد لحظات وأيقظني للصلاة ثم قال هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تنام؟ قلت نعم. قال أما أنا فلا. أما أنا فلا أقدر على النوم ولا أستطيع أن أذوق طعمه. فقلت له نصلي وبعد الصلاة يقضي الله أمرا كان مفعولا. فأقبلت عليه بعد ذلك. قلت له ما شأنك؟ قال أنا من الرياض من أسرة غنية كل ما نريده مهيأ لنا من المال والملبس والمركب لكنني مللت الروتين والحياة فأردت أن أخرج خارج البلاد ثم أجلت النظر هل أذهب إلى دولة يذهب إليها الناس فخشيت أن يعرفونني فيظبحونني فاخترت بين دول عدة وقررت الذهاب إلى هذه البلاد التي أنا وإياك في مطارها حتى لا يعرفني أحد وما كان عمي فعل فاحشة بل لعب وقضاء وقت ولهون وتفسح والشياء البيطان لا يأتي عفدا من عباد الله أيها الإخوة ليقول له اخرج لتزنيه أو اخرج لتشرف خمرا وإنما يقول انظر إلى معالم السياحة وقلب بصرك في متمثي في حضارة الدول المختلفة خرج وهذا هموه وحت لو فلما وصل سوء كانت قد أحاطت بها إحاطة الثوار بالمعصم فاطمأن إليها بادئ الأمر وما زالوا معه من ملاه إلى ملاه ومن لعب إلى عبث حتى أتوا به رويدا رويدا إلى خطورات الزنا إلى بدايات الزنا مع الجواري مع النساء مع الفتيات الغانيات الرشيقات وما زالوا به حتى انفرد بواحدة منهن وما زالت تلاعبه حتى وقع بها وزنا بها ولما بلغ به الأمر مبلغه وبلغت فيه الشهوة ذروتها اخرج ما في جوفه اذ بلسع حرارة تلسع قلبه وتضرب ظهره وسياطا في فؤاده يجدها فاخذ يبكي وقام عنها وهو يبكي ويصيح زنيت واول مرة ازني كيف انتهكت هذا الجدار وهذا السوار وهذا, وهذا السور المنيع من الفاحشة كيف وقعت في الزنا اني سوحر محور الجنة انطلق به شأن وأمر غريب وعجيب فخرج من الباب باكيا وإذ بفاجر من القوادين ينتظره فقال ما لك تبكي قال لما أبكي لقد زنيت أتعرف كيف زنيت لقد زنيت ماذا قال ذلك الماجن الداعر قال الأمر هيا خذ كأسا من الخمر تنسى ما أنت فيه خذ كأسا من هذا الخمر تنسى ما أنت فيه قال حتى أنتم ما زلتم به حتى فقدت تخور الجنة بفعل هذا الزنا وتريد أن تحرمني أن تحرمني خمر الجنة تقدم هذا الكأس لي سبحان مقلب القلوب يا عباد الله قال ذلك القواد الفاجر إن الله غفور رحيم وقد نسي أن الله شديد العقاب أعد للمجرمين را نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك إذا رأت المجرمين سمعوا لها تغيظا وزفيرا وشهيقا ثم أخذ الشاب، أخذ الشاب يبكي من حرقة ما أصابه. ثم ذهب يهيم على وجهه ويقول لصاحبه الذي يحدثه في المطار: يا ليتهم أخذ مالي، لقد مضوا بي إلى الزنا. لقد خلقت أفسد وكسر ديني وإيماني وفي اللحظة يقول الشاب وفي اللحظة التي انتهيت فيها من الزنا وفي تلك اللحظة منذ تلك اللحظة وأنا لا أزال باكيا قلقا حزينا فقال صاحبنا هذا أتلو عليك آية من كلام الله فلتسمع فتلا عليه قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذه أرجى آية أقرأها عليك وأراها لك فأجاب ذلك التائب الذي بلغت التوبة في قلبه ذلك المبلغ قال كل يغفر الله له إلا أنا لا نقول هذا موافقة على القرصة وإنما لقد بلغ الأمر به مبلغا لا يزال به متأثرا ثم رد عليه قائلا ألا تعلم أني زنيت ألا تعلم أني زنيت ثم سأل ذلك التائب صاحبه. هل ذنيت أنت قال لا والله قال إذاً أنت لا تعلم حرارة المعصية التي أنا فيها قال وما هي إلا لحظات حتى أعلن منادي المطار إقلاع الرحلة التي سأبو سأؤوب إليها إلى الرياض فأخذت عنوانه وودعته ثم انصرفت وأنا واثق أن ندمه سيبقى يوما أو يومان أو ثلاثة ثم ينسى ما فعل. ولما مكثت في الرياض قليلا بعد وصولي إذ به يتصل بي فواعدته ثم قابلته فلما رآني انفجر باكيا فانفجر باكيا ويقول والله مذفارقتك ومذفعلت فعلتي تلك ما ما ما ما تلذلت بنوم إلا غفوات ما قولي أمام الله يوم أن يسألني ويقول عبدي زنيت أقول نعم زنيت وسرت بقدمي هاتين إلى الزنا فقال صاحبنا لذلك التائب هون عليك إن رحمة الله واسعة إن الله غفور رحيم فقال ذاك الشاب التائب لصاحبنا هذا ما جئتك زائراء ولكني جئتك مودعاء قلت إلى أين قال جئتك مودعاء ولعلي ألقاك في الجنة إن أدركتني رحمة الله أو رحمني الله بواسع رحمته. قلت إلى أين تذهب قال أسلم نفسي إلى المحكمة وأعترف بجرم الزنا حتى يقام حد الله عليه فقلت له أمجنون أنت أنسيت أنك متزوج أنسيت أن حد الزان المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت قال ذاك أهون على قلبي من أن أبقى زانيا وألقى الله زانيا غير مطاهر بحد من حدوده قال صاحبنا أما تتق الله أسطر على نفسك أسطر على أسرتك أسطر على جماعتك قال كلهم لا ينقذونني من النار وأنا أريد النجاة من عذاب الله قال فضاقت بي المذاهب وأخذته وقلت أريد منك شيئا واحدا فقال التائب اطلب كل شيء إلا أن تردني عن تسليم نفسي إلى المحكمة قال غير ذلك أردت منك أريد أن توافقني عليه قال ما دام غير ذلك أوافقك فقال صاحب لالة لا أمدد يدك عاهدني بالله على أن تعمل وتصبر لما أقول قال نعم فعاهدني قال فقلت نتصل بالشيخ فلان من أكبر العلماء وأتقاهم لله حتى نسأله في شأنك فإن قال سلم نفسك إلى المحكمة أنا الذي أذهب بك بنفسي وإن قال لا فلا يسعك إلا أن تسمع وتضيع قال نعم فسألنا الشيخ قال الشيخ لا يسلم نفسه وقال الشيخ إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف الشيخ الذي سئل عن تسليم الشاب بنفسه إلى المحكمة يقول إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف واتصل به مضارا يريد أن يقنعه أن يسلم نفسه ويجادل ويلح ويصر على تسليم نفسه قال فلما قابلته قلت لماذا أزعجت الشيخ بهذا الاتصال وأنا الذي قد كفيت كمأونة الاتصال به فقال أحاول فيه أقنعه لعله يأمرني أو يوافقني أن أسلم قال ومن كلام هذا الشاب التائب للشيخ إني قلت له اتق الله يا شيخ وأنا أتعلق برقبتك يوم القيامة أتعلق برقبتك يوم القيامة وأقول إني يا رب أردت أن أسلم نفسي ليقام الله علي فردني ذلك الشيخ فقال الشيخ هذا ما ألقى الله به وما أفتيتك إلا عن علمه ثم قال الشاب التائب لصاحبنا إني أودعك قلت إلى أين؟ قال فأريد الحج وكان الحج وقتها على الأبواب فطلبت منه أن يحج معنا قال لا فظلمته قد اختار رفقة يريد أن يحج معهم قال فحججت وحج صاحبنا هذا وأنا لا أعلم من رفقته وفي ثاني أيام التشريق رأيته من بعيد فناديته وكان اسمه أحمد يا أحمد يا أحمد فالتفت إلي وراني ثم ولها ربا فقلت سبحان الله ما الذي غير قلبه علي لعلي أراه في الرياض قال فلما قضينا مناسكنا وعذنا إلينا قابلته فسألته فقل فقال لقد حججت وحدي وتنقلت بين المشاعر على قدمي وهذا الكلام يقوله التائب مقولة السر لصاحبنا هذا الذي أخبرنا بالقصة ما يقوله تفاخرا أو رياء أو سمعة يقول تنقلت بين المشاعر على قدمي لعل الله أن ينظر إلي ذاهبا من منا إلى عرفة أو واقفا على صعيد عرفة أو ذاهبا إلى مزدلفة أو ماضيا إلى الجمرات لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني قلت له لماذا هربت يوم ناديتك يوم ثاني التشريق فقال كنت مشغولا بالاستغفار كنت مشغولا بالاستغفار استغفر من الجنة الذي فعلت قلت هل لا جئت معنا يقول صاحب له هل لا جئت معنا أو جلت معنا قال أنا أجلس معكم أنتم أطهار تريدون أن أذنسكم بالزنا أنا رجل زان لا أستطيع أن أدنس مجالسكم وكان التائب في حجه تارة يقول أخشى أن لا يغفر الله لمن حولي بشؤم ذنبي وتارة يقول لعل الله أن يرحمني بهؤلاء الجمع المسبحين الملبيين قال ثم إنه دامت الصلة والزيارات بيني وبينه وما وما نقرأ في سير التائبين والصالحين، وكنا نتمعن ذلك ونتدبره قال صاحبنا الذي يذكر لنا هذه الواقعة ثم إن التائب هذا بعد الحج حفظ القرآن كله وأصبح يصوم يوما ويفخر يوما يقول وفي ذات يوم كنا مجتمعين نقرأ في سير الصالحين الأوليا فمرت بنا قصة الربيع الربيع ابن خثيم ذلك الشاب الذي عمره لم يجاوز الثلاثين من عمره شاب وسيم قوي حي عالم بالله خائف منه وكان في تلك البلاد التي فيها الربيع ابن خزيم من الفساق والفجار الذين يتمالؤون ويتواطؤون على إفساد الناس وإفساد الأبرار والأطهار الصالحين قال ثم إن أولئك تمالؤوا وقالوا نريد أن نفسد الربيع ابن خزيم قالوا ومن ذا الذي يفسده قالوا نأتي إلى غانية وهي والغانية هي التي استغنت بجمالها عن المحسنات والمجملات نأتي إلى غانية باغية فندفع لها ما يكون سببا في أن تغوي الربيع ابن فأتوا إلى أجمل من عرفوا من البغايا وقالوا لك ألف دينار قالت على ماذا قالت على قبلة واحدة قالوا على قبلة واحدة من الربيع أن يقبلك الربيع بن خسيم لك ألف دينار قالت لا ولكم فوق هذا أن يزني وأن يفعل ويفعل ثم إنها تهيأت إلى الربيع منقلبه في طريقه في مكان خالم ثم سفرت عن لباسها وتعرضت له في ساعة خلوة أمام شاب وأمام فاتنة جميلة فلما رأى في تلك اللحظة الخالية صرخ بها طائلا كيف بك لو نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرأ من لونك وبهجتك أم كيف بك لو نزل ملك الموت وقطع منك حبل الوتين أم كيف منك أم كيف بك لو سعلك منكر ونكير فصرخت صرقة عظيمة ثم ولت هاربة وأصبحت من العابدات حتى لقبت بعابدة الكوفة ثم طالوا ائك المفسدون الذين تمالؤ على افساد الربيع لقد افسدها الربيع علينا لقد افسدها الربيع علينا قال صاحبنا هذا فلما سمع السائب هذه القصة تأثر وبكى وانفجر باكيا يقول الربيع يردها وانا بقدمي أذهب لازني بها. الربيع يرد هذه التي اعترضت امامه في الطريق وانا اذهب لازني بها قال ثم انصرف عن مجلسي باكيا متأثرا حزينا منكسرا قال ثم بعد ذلك قال صاحبنا ورأيت أحد العلماء فأخبرته بقصته وما كان منه من انكسار وعياب وصيام وحفظ للقرآن وصناة فقال لعل ذناه هذا قد يكون سببا لدخوله الجنة ولعل بعض الآيات تصدق في حقه بل قد تنص في حقه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 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال صاحبنا لما سمعت هذه الأشياء عجبت وقلت كيف غفلت عن هذه الآية فوليت إلى بيت صاحبنا وليت إلى بيته في دار أبيه العامرة في قصر أبيه الفسيح ذهبت إليه لأبشرة قالوا إنه في المسجد فذهبت إليه في المسجد فوجدته منكسرا تاليا للقرآن فقلت عندي لك بشرة قال ما هي قال فقلت له والذين لا يدعون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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قال فلما بلغت هذه الآية كأني أطعمه بخنجر في قلبه قال فمضيت تالياك ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من إلا من تاب وآمن وعمل آملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال فلما أكملت هذه الآية ففز فاحتضنني وقبر رأسي وقال والله إني أحفظ القرآن ولكن كأني أقرأها أول مرة لقد فتحت لي بابا من الرجاء عظيم وأرجو الله أن يغفر لي بها ثم أذل المؤذن فانتظرنا إقامة الصلاة وغاب الإمام ذاك اليوم فقام مؤذن المسجد وقدم صاحب التائب فلما كبر وقرأ الفاتحة تلا قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فلما بلغ إلا من تاب لم يستطع أن يكملها فركع ثم اعتدل ثم سجد ثم اعتدل ثم سجد ثم قام فقرأ في عدد الثانية الفاتحة وأعاد الآية يريد أن يكملها فلما بلغ إلا من تاب وآمن لم يستطع أن يكملها فركع وأتم صلاته باكيا ومضى على هذه الحال زمنا إلى أن جاء يوم من الأيام الماضية وكان يوم الجمعة من عطلة الربيع عام 1409 وبعد العشاء من ذلك اليوم مباشرة اتصل بي رجل فقال واسم صاحبنا الذي اخبرني بالقصة اسمه احمد والشاب التائب اسمه احمد فقال انا والد صاحبك احمد واريدك في امر مهم اريدك ان تاتي الي مسرعة في امر مهم قال فخرجت مسرعا خائفا فلما بلغت دار قصره باب قصره إذ بالأبي واقف على الباب فسألته ما الخبر فقال صاحبك أحمد يطلبك السماح يودعك إلى الدار الآخرة لقد انتقل مغرب هذا اليوم الى ربه ثم انفجر باكيا انفجر الاب باكيا يقول صاحبنا احمد وانا اهون عليه وبقلبي على فراق حبيبي وصديقي مثل الذي بقلب والده ثم دخلنا فادخلني في غرفة كان الشاب يقول صاحبنا الذي يذكر القصة كان صاحبي فيها مسجن مغطى فكشبه وجها يتلألأ نورا كسفت وجها قد فارق الحياة لكنه انور وابهى وابهج واجمل من قبل موته كله نور ورأيته حيا كله سرور فقال لي والده اسألك يا احمد ما الذي فعل ولدي يوم ان سافر منذ ان جاء من السفر وهو على حاله قال صاحبنا هذا وكان وكان قد عاهد أن لا يخبر بالقصة بعينها وإنما أن يذكرها على سبيل العظة والاعتبار دون تحديد لإسم عائلة هذا الشخص حتى لا يعرف قال صاحبنا لوالده إن ولدك يوم أن سافر فقد عزيزا عليه في سفره ذلك نعم فقد في تلك اللحظة إيمانا عظيما فقد في لحظة الزنا إخباتا وإقبالا لقد فقد عزيزا أما زوجة هذا التائب فتقول إن نومه غفوات وما استغرق في نوم بعد رجوعه من السفر وهم لا يعرفون حقيقة القصة قال صاحبنا فسألت والده عن موته فقال الأب يا أحمد إن ولدي هذا كما تعلم يصوم يوما ويفطر يوما وفي يوم الجمعة هذا بقي عصر يومه في المسجد يتحرى ساعة الإجابة, يتحرى ساعة الإجابة وقبيل المغرب ذهبت إلى ولدي يقوله الأب ذهبت إلى ولدي فقلت يا أحمد تعال وأفتر في البيت فقال يا والدي إني أحس بسعادة فدعني الآن قال يا ولدي تعال لتفطر في البيت قال أرسلوا لي ما أفتر عليه في المسجد قال عن توشأ لك وبعد الصلاة قال قال الأب لوالده يا ولدي هي إلى البيت لتنال عشاء فقال التائب أحمد إني أحس براحة عظيمة الآن وأريد البطاء في المسجد ولكن سأأتيكم ولكن بعد صلاة العشاء سأأتيكم لذلك فقال الوالد أنت وما عدت ولما عاد الأب إلى المنزل أحس بشيء يخالف قلبه ويخاطر فؤاده يقول الأب أحصست بشيء وشعور غريب فبعثت ولدي الصغير فقلت اذهب إلى المسجد وانظر من الذي بأخيك فذهب الولد وعاد صارخا يا أبتي يا أبتي أخي أحمد لا يكلمني يقول الأب فخرجت مسرعا إلى المسجد فوجدت ولدي أحمد ممددا وهو في ساعة الاحتضار وهو في ساعة الاحتضار وكان يتكع على متكئ أو مسند يتكع علي يرتاح في خلوته برده واستغفاره وتلاوته قال فأبعدت عنه المتكع الذي يتكع علي وعسنتهم إلي فنظرت إليه فإذا هو يذكر اسم صاحبنا هذا الذي يقص علينا القصة هذا الذي بلغ لنا الواقعة وكأنه يوصي بإبلار السلام إليه ثم إن التائب أحمد هذا الذي توفي ابتسم ابتسامة في ساعة الاحتضار يقول أبوه والله ما ابتسم ابتسامة مثلها يوم أن جاء من سفره ثم قرأ في تلك اللحظة التي يحتضر فيها ويتبسم فيها قرأ وهو يرتل والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب قال فلما بلغ هذه فإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال فلما بلغ هذا فاضت وأسلم الروح إلى باريها إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه فأن وجوههم الشمس هم أكفال من الجنة وحنوط من الجنة حتى يجلس منه مد البصر ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله وللله يا لها من فرحة وسرور يقابل بها المؤمن عند خروجه من الدنيا يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفتين فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج من كأطيب نفك أطيب نفك مسك لا وجه الأرض فيصعد فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا يقالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتح له, له ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تنيها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب أبدي في علين وأعيدوها إلى الأرض أكتبوا كتاب أبدي في علين وأعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت تبي وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق أبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتخوا له بابا إلى الجنة وَسَهَّلَ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَأْتِي مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا في لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ الْمَغْصَرِ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يوم تالذي كنت تواف فيقول من أنسى فيقول من أنسى فوجهك الوجه الذي يجيء فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول أنا عملك الصالح فيقول أنا عملك الصالح فيقول, فيقول, فيقول يا ربي أتب فيقول يا رب الساعة يا ربي يا قلبي، يا ربي يا يا ربي يا قلبي، يا ربي يقول الأب لصاحبنا هذا والله لا أدري هل أبكي على حسن خاتمته فرحا أم أبكي على فراق ولدي وفلدة كبدي ثم إن هذه القصة أصبحت سببا في صلاح رسرته وإخوانه يا أيها الأحبة البدار البدار إلى التوبة فإن الموت لا يمهر المذنبين ووالله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وما بعد الموت من مستعتب فهل يفقه هذا مذنب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي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 صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك أيها الأحبة في الله الموت لا يمهل المذنبين فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا غافلا عن العمل وغره العمل الموت يأتي بغتة والقبر فندوق العمل أيها الأحب أبعد هذه التوبة بعد هذه التوبة يبقى مسر على عصيانه أيبقى بعد هذه التوبة معاكس على معاكسته أم هاجر للجماعة على ترك الصلاة أم عاق يمضي في حقوقه أم قاطع يجف في رحمه أم فاجر يمضي في فجوره أم شاب غرّت الصحة والعافية والفراء والمال يسافر إلى مختلف الدول ليفعل ما يفعل أبعد هذا أيها الأحبة أبعد هذا الموت الذي يفاجئ الإنسان إما على نعمة أو نقمة إما على خاتمة حسنة أو على خاتمة صيئة وما أكثر الذين تخطفتهم الملائكة ملائكة الموت تخطفت أرواحهم وهم في أحضان البغايا أو على موائد الخمور أو في سفر الغفلة أو في لهو المعصية أبعد هذا يصر بائع لأشرطة الفيديو على هذا أبعد هذا يبقى بائع للتسجيلات في الأغاني على هذا أبعد هذا نرضى بالمنكرات في بيوتنا أبعد هذا نمضي على إسرافنا في أمرنا نجمع ألوانا من السيئات ونعد أنفسنا من خيار الناس نجمع الإسبال وحلق اللحى والاستماع إلى المغاني وإلى الأغاني والتهاول بصلاة الجماعة ثم نقول نحن خير من ذاك وذاك نعدها صغائر. وهي والله كبائر بإصرارنا عليها ببقائنا عليها بدوامنا عليها أيها الأحبة في الله إننا لمغرورون يزين بعضنا بعضا إذا قابلتك مدحتك وإذا قابلتني مدحتني وكأننا من أهل الجنة والله لو انتقدنا بعضنا ونصحنا بعضنا بأصول النصيحة وآدابها لما وجدنا فينا حمدا إلا القليل ولكن كما قال ابن الجول رحمه الله اعلم إن الناس إن بك فإنما وحجب بجميل ستر الله عليك والله ما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا وإلا فنحن مقصرون متهاونون مذنبون نرجو الله أيعاملنا بعفوا نرجو الله أيعاملنا بمنة نرجو الله أيعاملنا برحمته إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم تب علينا اللهم تب تب علينا اللهم تب علينا يا شباب الإسلام تذكروا دائما, دائماً هادما اللذات ومفرق الجماعات ومروا على القبور وألموا أنها ستكون لكم مساكن كما سكنا من قبلكم سوف تصف عليكم اللبنات ويستوي عليكم الليل والنهار سوف تنقلون عن فسيح الديار وتدخلون في القبور وهي أول منازل الآخرة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد عباد الله أين الاستعداد لذلك اليوم القيامة وأين الاستعداد لنزول الموت أين الاستعداد للقبور؟ أين الاستعداد للقبور يا عباد الله؟ إذا حملتم إلى القبور وانفرستم بها عن الأهل والأولاد والأموال. وأوزحتم من القصور والعمائر والفُلل فإما خيرٌ تسرون به إلى يوم قيامة وإما شر تجدون به الحسرة والندامة عباد الله روى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا دخل منزله جال يبكي حتى الصباح وفي يوم زاد بكاؤه حتى أبكى أهل البيت لما سمعهم الجيران جالوا يبكون ماهم فأتوا لي فقالوا يرحمك الله ما هذا البكاء؟ قال تصورت يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير.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 أيها الشاب المسلم اتق الله ولا تغتر بزخار في الحياة في الدنيا مع الأسف الشديد أن بعض الشباب يستقيم أحيانا ويترد أحيانا إما تكذيبا لوعد الله أو مخادعة لأمر الله أو فيه صفة من صفات المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة إنه من المؤسف يا عباد الله أن نرى في عام مضى بعد بعض الشباب الذين استقاموا ثم نراهم قريبا قد انحرفوا العياذ بالله وقد انجرفوا وراء التيرات وانزلقوا وراء ما تشتهي أنفسهم وتلذوا في الدنيا مع الأسف الشديد يا عباد الله، مع الأسف الشديد يا عباد الله، والله ثم ضل كل ذلك بسبب جلسة السوء الذين لا يعينون على الخير ولا يدعون إلى الخير، بل همتهم كلها الدعاء، بل همتهم كلها الدعوة إلى الشر والترغيب في الشر، فحسبنا الله ونعم الوكيل أيها الشاب، أنسيت وعد رسول الله. صلى الله عليه وسلم حيث قال سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل يضل إلا ظله أنسيت أيها الشاب هذا الوعد المحطق من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أستغطأت هذه الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا إلا قرل غرور فما متاع الحياة الدنيا لا فاتق الله أيها الشاب لا تهدم الأعمال الصالحة لا تنحرف لا تذبر بعد أن أقبلت إلى الله لا تحرم نفسك ذلك الموضع الذي يغبطك عليه من من في الموقف أجمعين أنت تحت ظل عرش الرحمن وعلى مائدة الرحمن تأكل وتضحك وتتبسم وغيرك في الحساب واقفون قد الجمهم العرض وقد غاص العرق في أر منهم سبعون ذراعا فلا تحن أفكايه الشاب هذا الفضل العظيم ولا, ولا تغتر بدعاء السوء ولا تجالس جلسا السوء إلى كثرهم الله عباد الله عباد الله من كان له شاب مستقيم فليحافظ عليه من جلسا السوء فإنهم كثروا في هذه الأزمنة لا كسرهم الله وما أتوا إلا بدسائس من أعداء الإسلام الذين حسدوا, الإسلام حسدوا المسلمين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين ويريدون أن, أن يشترفونهم معهم ويصحبونهم معهم في صحبة إمامهم ومقدمتهم الشيطان في نار جهنم حيث يخطبهم ويقول إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا لا تلوموني ولوموا أنفسكم عباد الله الحذر الحذر من مظلات الفتن والحذر الحذر من البدع المحدثة التي داهمت المسلمين في البيوت وفي الأسواق وفي كل محل من محلاتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أخي الكريم نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه والدال على الخير كفاعلة وجزاكم الله خيرا مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.